فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ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 يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار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 فأن تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 إنما يتذكرُ أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إن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 قل <سؤال> إن الخاسرين <سؤال> الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم πώ ألا ذلك هو الخسران <سؤال> <سؤال> δείτε <سؤال> لهم من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 فبشر η الذين يستمعون القول فيتبعون τύχη είναι الذين هداهم الله وأولئك هم أولو قَالَهُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِينَا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 أَلَمْ تر أن اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ ينابيع فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 قرآنا عربيا غير ذي وَجِلّ لعلهم يتقون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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مثوى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَبِ كهُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدى لَهُمْ من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأَصَابَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ου ολλενινα سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون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 كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ أَبِوَابُُهَا από την ουράνια διακοπή, από την ουράνια διακοπή, από την يؤتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كَلِمَةُ العذاب على الكافرين